بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وخل واستغنا وكذب بالحسن فزن يسره للعزراء وما يغني عنه ماله إذا تردا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فإن نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى